Oh, <tries> لك لو اتكلم هيحلف لك محدش عدى الدنيا وخد منها مكان رجلك لو اتكلم هيحلف لك عدى الدنيا وخد منها مكان رجلك لو اتكلم يحلف لك محدش عد ع الدنيا وخد منها وابلك يا مآلها نباس يدها وابلك يا ما نباس يدها زي ما شفنا دخلوا طلع وخد منها زي ما شوفنا دخلوا طلعوا خد منها ما كان رجلك لو تكلمها يحلف لك محدش عدا عالدنيا الدنيا منها ما كان رجلك لو تكلمها يحلف لك حد شعّد ع الدنيا وخذ منها هتمشي مش هتصلح فيها مش عطيب هتمشي مش عتصلح فيها مش عطيب ومهما تمتلك فيها هتفضل ضيف ما فيش الا قوي واحد وكل ضعيف ما فيش الا قوي واحد وكل ضعيف حقيقة قال مكان رجلك لو كان منها يحلف لك محدش عدى عالدنيا الدنيا وخد منها ما حدش عد الدنيا وخذ منها ما حدش فينا معصوم من مفاتنها ما حدش فينا معصوم من مفاتنها. لولا الستر مش هنطق نبص البعض بنمسك فيها ليه لما احنا عارفينها ولا دابت ولا هدوم في مره الحال حقيها للي ناسينا كان رجلك لو اتكلمنا محدش ما حد ع الدنيا وخد منها ما جاد لك لو تكلم يحلف لا ما حد شعد ع الدنيا وخد منها حياة للناس إنها